و ل ا ب د لانه يمكن تصدق س ه ر ا ن في ل ان ي ك و غ ل ا ك ا ف من اجل ان يكون ه م دير ف ي ا د ل ا ي ر و ن ن ش ا ء ا ل ل ه ف ر ح د م ا ل ص ع ي د و ن ه ن ا س ا ل ل ي ر ا ي ح ي ن م ع ا ي ا ا ل ث ن اجل ان ي و ن هناك ا ر ا د من اجل ي و ن ن ا ك افراد من اجل ان يكون هناك ر ا د من اجل ان يكون هناك افراد م ح اجل ان يكون ه ا ك افراد من اجل ا يكون هناك افراد من ا ل ان ي ك و ا ك افراد م اجل ان يكون ا ك ا ف ر ا ن اجل ان ي ح ن ا ك ا ف ن اجل ان يكون ن ا ك ا ر ة ا ل د ي ر كان عندنا هنا اول و مبارح ك يمكننا ل و ر ان ن ا بإذن فجبنا إذن ي ع ن ي ا ن د خ ل ه ونزور أ ب ر ا ل م ى ا ل ل ي ب ه التي و ق ف ب نتركها ا م في البيت ونزورها في ن البيت و ا ن ز و ل ه ف ل ا ن وقع في البيت قال له ما له خ ا ف و دلوله ش حظ يمسك فيه وطلعوه قالوا يا ابونا دا البير غ و ي ده نحن ا بنزل الجاردل ا بينزل حوالي ت م ا ن ي ة ت س ع ة متر في ا ل م ي ة قالوا بقولك ل متخفش بس هو حد ي ح د ف عليه الطوب عشان ما تعورهوش فالمهم راح لخينه ده و ا ل هاد يا جدع حبل نرميس هو رد بتحته قالوا حد ي ح د ف علي طوب ل ح س ن تعوروني نفس الكلام اللي قاله ابونا م ت د نزلو له حبل معقد كده ب ع ق د يعني هو مسك بالحبل وربطوه في ا ل ب ق ر ة وشدوه وطلع ب ا ل س ل ا م ة لان ابونا متى قاله متخافوش ا هيطلع ب ا ل س ل ا م ة بس اوعى ترموه ل ه حبل عشان متعورهوش ا صدق ولابد ان ايه ان تصدق ابونا متى كان في ه ولد من ل ق ص ر خدو ه م ع ت ق د ولكن يقول لك ان يكون هناك سؤال لك ان ي ك و ا هناك سؤال لك ان يكون هناك س ؤ ا ي لك ان يكون هناك سؤال ل ان يكون هناك س ي ا ل لك ان يكون هناك سؤال لك ان يكون ه ن ا ب سؤال لك ان يكون ه ي ا ك سؤال لك ان ي ك و ي هناك سؤال لك ان يكون ا د هناك ل سؤال لك ا عرفش ع ن ه ن ل ي سؤال لك ان ي ا و ن هناك سؤال ل ه ان ي ه ن ص س ا ع ة ق ا ل لك ان يكون هناك سؤال لك ان ي ف و ن هناك س ش ا ر ة ك ن ؤ ا وقال اني بعد نص س ا ع ة وقف ا ن معدي الورثه انك هت... هت... هتشوفه كمان المهم هو ش و ي ة قالوا طب ت ع ا ي ا ابونا فلا وحده ا مهضمك واجي كده فابونا قعد وخد الراجل ده بيطيب خاطره كل م ة سحبت كل م ة بعد نص س ا ع ة معدي ا لمهاره حنطور راكب فيه الوادي ا ي ه ل المعتقه اللي مش عارفين عنه قال له ايه انا جابلك ت ا ل س ا ع ة كام قاله ل ك ا ن ت ح دشر ا وربع قاله ل ا ل س ا ع ة كام دلوقت ي قال لناشر الا ربع قال يعني عدك ايام فلوس عجلتك اوفر اللي حنطور الولد ايه ن ز ل ف ب ط ف ا ل ي ك م كل شيء ب ل ي ا ق ة وترتيب وصدق ولابد ان ايه ان تصدق اخر ح ا ج ة قولهالكو ا ل ل ا د ي كان ابونا متى حبيمشي في الشارع برغم انك ه رجل قديس ومعروف وربنا شغال بيه ش ل و قوي ربنا العجيب بيحب اولاده جدا ك ا ن ابونا متى رجل من رجال الله ا ل ل يمشودهم ه ي كلا ان الشطار ي ن ب ض و كان بيحبو ا ر ا ل ش ي ط ا ن ما ب ي ش حد مش ي ج و ل ك أ س د دائر فابونا متى معدي فجما ع ة يعني ع ن د ه م ر ب ي ن ل م ؤ اخذ كلاب فخلو بعد ما مشي كده د وحرش الخطوطين و و ا علي ه لما ؤ ا ل كلاب فكلاب ك ا ن ت ج ر ي و ت ج ي عند ابونا متى و ايه ودق ابونا متى يقف ي ق و ل ي د ا ب ن ي عيب ي ا ولدي ت ع م ل ف ي ت ان ا د ه ان اردت ان و ر د ت ان اردت ان اردت ش م ر ة ج ان ي ا ر ع ل ي ن ا ي د ت ان اردت ان ا ر ة ت ان اردت ان اردت ا ي ا ل ط و ان اردت ا ه ا ل ك ل ا م ف م ر ة ت ر ن اردت ان ا ر ت ان اردت ان ا ر د ن ان ا ق ل ت لكم عيب و د ي ان اردت ان اردت ان ا ل د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ه ا ح ا ر ش ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردتت ان اردت ان ا ل ك ل ا م اردت ان اردت فانت تنتظر ان الكلاب ترجع يوم ا ث ن ي ن ث ل ا ث ة ا ر ب ع ة ع ش ر ة مفيش يعملوا ايه فرح اقول قولوا قولوا نحن متاسفين وحقك عليمه واحنا يعني غلطانين ومش هتكرر كده ثاني ل و قالوا, قالوا ا اخر اول ما توصلوا البيت عندو الكلاب قدام البيت فرجعوا اول ما رجعوا لقوا الكلاب دايما قدام, قدام البيت صدق ولابد ان تصدق ما فيش شيء عندنا ازاي او مش ممكن او كيف او تم ازاي عندنا كل شيء ايه ممكن صدق ولابد ان ايه ان تصدق حبوا يجوزوه برغم انه افضح لابوه انه عاوز يعيش ح ي ا ة البتوليه ويعيش في الجبل ويقدم ح ي ا ة ش ا ه د ة للمسيح لكن ابوه قال له لازم تتجوز ق ل ه يابا مقدرش اخالف كلامك لكن انا عاوز اعيش ايه في الجبل قال له يا ب ن ي لازم افرح فيك قاله بعدين يا ربي انت بتقول اكرم اباك وايه وامك خلاص يا ابويا طالما عايزني اتجوز يبقى ايه اتجوز ج ا ب و ل ه ا ب غ و ن ا عملوا الفرح ودخلوه في ا ل ا و ض ة اللي هي قطه زوجيه ة ي عطى ضهره للعروسه وطلع منديل وهات ي عياط ب ص ر ت ل ه قالتله اول م ر ة اشوف راجل يتكسف انت مكسوف انك تتجوز قالها لا انا مش مكسوف انا ا ص د ي كنت عايز اعيش بتول للمسيح وعاوز اقدم حياتي ش م ع ة تنور في الجبل قلت ه ايه ر أ ي ك انا كمان نفسي في الراهب دي قال لها طيب نصلي فوقف يصلي وهي ركعت تحت رجليه بدا يصلي وعلى ما خلص ا ل ص ل ا ة ب س كده فتح عليه وهي فتحت عينيه في ق ت النوم لقوا ك ر م ت عنب طلعت ب ق د ر ة قادر وظللتهم هما ا ل ا ث ن ي ن يعني قعدوا يصلوا قد ي مثلا نص س ا ع ة و مغمضين عليهم مش اكثر من كده كانت ا ل ك ر م ة طلعت من الارض و ظ ل ل ت دماغهم وراسهم هما الاتنين ونبتت وورقت وبقت ك ر م ة خضره قلت لي شوف انا ازعل جدا لو انت ما اخترتليش طريق زي ما تختار لنفسك قال لي هيفسل الرب بيني وبينك واقدم جسدي وجسدك عربون حب وامانه للمسيح انا عايز اكون ميراث للرب انت وانا كمان انا عرفت ا ل ا ب ا ت و ر ي ة دي على ايدك وزي ما تختار لنفسك انا شريكتك في الميراث مش بس الميراث الارضي انا شريكتك ب ر ض و في الميراث الايه السماوي شاركني معاك ا ل ح ي ا ة ش ر ك ة حب ف س ح الصبحيه اخدها واودعها دير ا ل ع ذ ا ر ة وخد ب ع ض وراح بريه ابو ماار و ق ا ل و له في اب الرهبان جوه روح ا س أ ل ه فخبط عليه فخبط كده على الباب بتاع القلايه بتاع اب و الرهبان ده قال له اهلا بيك يا حنه يابني خش جوه واعمل لنفسك م غ ا ر ة جوه الجبل وانا لما هفضح هبقى جيلك دخل جوه وعمل نفسه م غ ا ر ة في الجبل ومنتظر ابوه الروح يجيله قاله بعد اد ي ه بعد اربع سنين قاله انا جاي اشوفك لانك اكون عاوز ح ا ج ة ق ا ل ل يا ابي انا محمول على الطلوات بعد اربع سنين فما يشوفوش هياكل ايه ولا يشرب ايه اصلي الناس اللي عاشوا مع ربنا اختبروا تمام ان م فيش واحد يتكل على ربنا وربنا يسيبه لم ارى صديقا تخلي عنه ولا اولاده يلتمسون خبزا يعدي يحنس القصير ويشوف يحنس الثاني ده كده فيتوسم فيه قال له انت يا ب ن ي تبقى سبب بركه و ب د أ ي س ن د اليه مهام في ا ل ب ر ي ة ولما جه جي صوت ل ي ح ن س القصير اب ا ل ب ر ي ة ان يروح الصعيد يشوف ا ل د ي ر اللي في الصعيد اللي جبل ا ن ص ن ة ياخد بعضه يرجع يقيم ر ج من مكانه الاخ اللي اتجوز ب ه اللي اسمه ي ح ن س كامه قال له ع ب ا ر ة غ ر ي ب ة جدا ق ا ل و يا ي و ح ن س قف على خ د م ة اخوتك خ ذ و بالكم قالوا ايه يا ي و ح ن س قف على ايه? على خ د م ة اخوتك في د ر و ق ت ي يشوف اللي عاوز ح ا ج ة واللي محتاج خ د م ة واللي محتاج معونه واللي محتاج سنده واللي محتاج م ح ب ة واللي محتاج م س ا ع د ة واللي محتاج أكل ج ل ليل قالوا اجلس يا ابانا قالهم اجلس اجلس ازاي الم تسمعوا ابي يحنس وهو يقول يا يحنس كامه قف على خ د م ة اخوتك وبعدين قف على خ د م ة اخوتك طب تاني يوم شغال زي النحل ت ا ل ث يوم بدت رجليه تفقفق وتشقق من كتر الشغل ومن كتر التعب ومن كتر الارهاق بدات ا تنزل صديق يقولوا له اجلس ي ا ب ا ن ا يقول لهم كيف اكون امينا وابي قال لي قف على خدمه ة ي اخوتك ا يا خبر عاوزيني اقعد بقى ابويا الروحي يقول يخليك واقف واخدم اخواتك وهو يمشي وانا يهدلي بال وانام يا ي و ح ن س قف على خدمه ة ي اخوتك ا و ل ا نحن ن ت ح عن افضل ا ل م س و م ي ن في ا ل م س ل ي ن ونحن نحن ن ح ق ا ح ن ي ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ي نحن ح ي ط ح ن نحن نحن نحن نحن ن ي ق نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ي نحن نحن نحن ن ح و نحن نحن نحن نحن نحن ي ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن و ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ق ف نحن نحن ن ن ن ارجعله لانه خلاص رجليه ضربت بالمده ورجليه ضربت بالصديد و ب د أ يتعب وبدات حرارته ترتفع ارجعله ب س ر ع ة فجاب بعضه طيران ابوه الروحي وقال له هاي م ط ا ن ي ا يا يحنس كامه واول ما ابوه الروحي ضرب م ط ا ن ي ا ه و يسقط ل غ ا ي ة الارض ابوه ل راسه و ح ي ر و لمست رجلين يحنس كامه فتبدد منها كل ضعف تبدد منها كل ده بيبص كده رجله اللي كانت ورمه كده بيبصوا فيها نزل منها ش و ي ة قجر رجله اللي كانت نسقسقه ونزل ن ز ل ه ا صديد يبصوا فيها لقد عادت س ل ي م ة تماما ب ر ك ة ا ل ط ا ع ب ر ك ة الحب يا ي ح ن س قف على خ د م ة ايه اخوتك وينام ي ح ن س كده وهو نايم بالليل تظهر لست ه العدره تقول له ي و ح ن س يلا نعم يا امي انتو انا عايزك تعمل لي دير من عيني ت م ع ك فلوس قال لي م ا معيش ق ا ع له انا معاي خد وضربت ايدها في جيبها كده الصغير ده وطلعت له ت ل ا ت دنانير دهب ن ن ا ي ر د الدينار من ن ا ح ي ة م ع م و ل عليه صليب و ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة فيه ص و ر ة العذر صحي يحنس كامه من النوم قال هو حلم ولا ايه بيفتح ايده لقف ايده الدنانير الثلاثه ح ط و ه في حته اسمها ديكون الدير او دياكونيه الدير او صندوق خ د م ة الدير وبنى الدير اللي ورا ء دير السريان اندفع دلوقتي وفضلوا الدنانير موجودين ل غ ا ي ة وقت قريب الدنانير ا ل ذ ه ب ي ة يعني في وقت من الاوقات يوم خدوهم ناس خواجات وكان الدير فقير وجابوا ش و ي ة حاجات ا ل ر غ ب ا ن وخدوا الدنانير دي ب ا ر ك لكن فضله الدنانير م ع ق و ل ة ي ب ق ى حلمه و ل ع ت م تدبل الدنانير هو ده اللي حصل م ع ق و ل ة تطلع ك ر م ة وتبقى فوق راسه م ع ق و ل ة معقولة يقع ع ش ر خ م س ت ا ش ر ي و من ما م يقعش طوله من ش د ة الروف هو كده م س ن و د بالنعم م ع أ و ل ه ملاك الرب يظهر لمرح هو ده اللي حصل وصدق ولابد أ ن تصدق عجائب الله في ق د س ي ه صدق ولابد أ ن تصدق البابا كيرلس تاريخ طويل ل ل إ ن س ا ن اللي بيعيش مع ربنا م ع ا ي ش ة أ م ي ن ة ما يفوق العقل الناس احيانا ي س م ي ه ا اي تسميه الانسان الناضج ر و ح يقول ا ي الرجل ده راجل بتاع ربنا والانسان اللي بيلعب بمخه الشيطان يقول الرجل ده صحار كل واحد بيقيم حسب ايه النظاره اللي على عنيه ي م ر ة واحد ب ا س ك ن د ر ي ة غير مسيحي اسمه خميس رحله واحد مسيحي قاله الرجل د ه يعني اسمه السبع ا ن ط و ن س قاله يا عم سبع انا عايزك توديني عند ابوكم كرولس ي عشان ن ي ع عايز اعرض عليه م ش ك ل ة قاله اوي اوي هو في الكهريه وتعالي ايه بعد الظهر اروح مع بعض فراحوا دخلوا الصالون اللي فيه البابا كرولس قاعد يسلم على الناس اول ما دخلوا البابا كرولس ابتسم وقاله تعالي في خميس وانت محتاج و ص ت ك جيب معاك و ص ت ك تعال ياخوي يا اللي ساكن في شارع النيل قال له ده عرف اسمه وعرف انه جاي ب و س ط ة وعرف انه ساكن ايه قال له خلاص يا سيدي انا الغايه كده مش هقول انا جاي ليه قاله لا يا ابني بكره و ح مشوارك ا ل ص ب ح ي ة و م ق ض ي ة ان شاء الله قول يا رب هي مقضيه وليك رب وبيقول عم ن خليل انه تاني يوم بقى ماشي في الشارع يقول يا إ ل ه البابا كيرلس حل الموضوع وراح وفوجئ بموضوع وبيخلص ب ط ر ي ق ة لا تخطر ليه على عقل لانه كان في موضع حارق بالنسبه لوظيفته ومش كده وبس وفوجئ بيقولوا له احنا أ س ف ي ن إ ح ن ا ظلمناك مش بس كمان بيعتذروا له وهي دي ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن اللي عايش مع ربنا صدق و ل ا ب د أ ن إ ي ه أ ن تصدق واحد يعني اسمه قدامي لكن بلاش نقوله يعني ساكن في شارع الامان في حي الورديان في اسكندريه له م ش ك ل ة اتحول للتحقيق ب ر ض و وزي أ ي واحد فينا قاعد يضرب كف د ه ك على كف وقال اه لو البابا كولوس كان عايش كنت رحت له وكانت عقدتي ايه اتاكد زي ما احنا بنقول دلوقتي اومها كان موجود واحنا ما كناش عارفين لو كنا عارفين كنا ر و ح ن ا خ ذ ن ا بركته لكن ه ع م ل ايه وقعد ا صحيتنا ده لكن يعني ا ل م ش ك ل ة م ع ق د ة ج د ا لكن وش ا ل ف ج ر ي ة كده وهو عينه غفلت بابا كروله جاله في حلم كده قاله مالك اخويا ن ت ماجدنيش ي ء اديني انا اللي ايه اللي جيت ل ك ل غ ا ي ة عندك عاوز ايه قاله يا سيدنا مشكلتي وموضوعي كذا كذا كذا بعد كذا بابا ترولس قاله ل اسجد على ركبتيه فسجد على ركب كده من بابا ترولس وحط الصليب وصلله وبعدين بابا ترولس قاله ل متخفش ا الشيء الغريب اللي ب ي ق و ل ه ا ن الرجل ده انه راح التحقيق ف أ و ل ما دخل فوجئ بالمحقق بيقول ه ا ت ف ض ل ارتاح ف ك ل م ة ا ت ف ض ل ا ب ت ا ح ت ي بيها ايه طمانينك وفو ج ئ بالمحقق المفروض ل ي ي س أ ل ه س و ج يقول ن ب ي يا ه يابني أ ن ا قريت الملف و أ ن ا شايف انك أ ن ت يعني م ت ج ن ي ن عليك ش و ي ة روح يابني يا قوم ارجع وظيفتك وكل عيش من أ ج ل أ و ل ا د ك الراجل اللي بيكتب ر ح واقف و ب ص و وظه تاطا راسل الراجل المحقق أ و الكبير ده قاله ل ربنا يخليك أ س شاف ك ي ر ل ه ربنا يخليك انت نصير ا ل غ ل ب ة الرجل ده مصدوم قال وي ده كرولس شخص بالليل وكرولس هو اللي ايه اللي بيحقق معايا ان ارضه في الرب ط و ت انسان جعلت ايه ح ب ا ي ب ه معارفه اصدقائه ا ع د ا ؤ ه عدوك اللي بيتمنالك ا ل ه و ى ده يتمنع عنك لا ده العدو ده بيجي تحت رجليك و ا ع د ا ؤ ه يسالمونه هو ده شغل ربنا وصدق ولابد أ ن تصدق في و ا ح د ة في شارع في ش ا ر عبد ع الوهاب في ا ل ش ب ر ه معروف الست دي كان عندها اب والولد دا بعد عنكم يجيله زي ضيق تنفس وفي ليله من الليالي الولد بعد عنكم اتخانق خ م أ ه رهيبه ة والدكتور تتصل به ا ل ا ل ه الى ا ه ع م ل ه ا ي ه ب ن ت ت ص به الى ان ت ت ص به الى ان تتصل به الى ان تتصل به الى ان ل به الى ان تتصل به ا ل ان تتصل به الى ان ل به الى ان ت ت ل ب ا ل ان تتصل به الى ان تتصل به ا ل ان تتصل به الى ان ل به الى ن تتصل به الى ان ت ت ل به الى ان تتصل به الى ان تتصل به الى ان تتصل به الى ان تتصل به الى ا ت ص ل به الى ان تتصل به الى ان تتصل به الى ان ت ص به الى ان تصل ب ا ل و ان تصل ب الى ان تصل به ا وهي ق ا ع د ة ج ا ن ب و معقوله رب الوزن عز ا و ما كانش قادر ياخد نفسه لكن هي بدو زام يقولوا ي ه ما يحسدش المال إ ل ا أ ص ح ا ب ه بعد سؤال قالت الوزن يقول فيه م ايه وقال ي مبارك الات باسم الرب قلتت قال بيقوله لي بتقول الستة ان عملت انت وبعدين روح ابنها دي خسين ان أش وجد ان المرض اللي هو مزمن مع الولد بيه سنين قد زال تماما كل ما تطلبونه في ا ل ص ل ا ة مؤمنين خذ لكم من ك ل م ة ايه كلنا بنطلب في ا ل ص ل ا ة بتطلب وعمال ا تطلب لكن لسه ك ل م ة ايه مؤمنين مؤمنين سلبه البار يعني ايه البار المؤمن سلبه البار المؤمن تقتدره كثيرا في ايه بفعلها مش كل طلبة ا ا ن س يعني يا سلام أ ن ا لسه ب ص و ر ك م متلو ق و امين بموتك يا رب ن ل و ش ر وكل واحد رفع عنيك ي كده ورفع ايديه لفوق يا سلام لا ربنا ما ياخدش بالشكل عرف ا ممكن ربنا مش بيسمع لواحد منكسر الناس ويقرا صدرهم ع ا ل عشار ويقول له اللهم ايه ارحمني كل ما تطلبونه ايه في ا ل ص ل ا ة مؤمنين تنالون هو ده ولابد الا أن, ان تصدق ه ب ت د ي اكلم معاكم من ا ل ن ه ا ر د ة عن اب بسيط كان في بلد م ن س ي ة تبع مدينه طما ق ر ي ة اسمها كوم غريب وفي هذه ا ل ق ر ي ة اختير هذا الانسان المبارك عشان يكون كاهن ل ل ق ر ي ة ودعوا اسمه ابونا ياسها ابونا ياسها بتاع كوم غريب ح ل ق ة ح ل و ة للانسان البسيط اللي ا ل ك ل م ة اللي تخرج منه كده ب ب س ا ط ة و انتوا عارفين المثل بتاخد ع من عبدالله والذكر على الله ك ا بيطبقوا ابونا ده تطبيق عجيب جدا ابونا ياسها راح مرة يشتري ل ح م ة فالصعيد في ا ل ق ر ي ة دي عندهم ح ا ج ة اسمها ا ل ب د ا ر ة ا ل ب د ا ر ة د ه و ر ا بكيس قماش وفيه خشبتين من فوق عشان يمسك منه كده فراح ابونا ينته يجيب ل ح م ة ف ا ل ر ج ل المسلم في الجزار يعني قال له خد ياحمد يابني حطيلي طلب ت ر ط ا ن ل ح م ة فين ابوك قال له ابو يا شوار قال رحم طب حطيلي طلب ترطال ل ح م ة انا بجيب ح ا ج ة الواد معندوش ا ل ح م ة ابن الجزار فقال ايه يعني اسس النصارى اضحك عليه ف ر ح مكسرله ش و ي ة عظم ولفوه في ا ل و ر ق ة وحط ا ل و ر ق ة بالعظم جوه ا ل ا ي ه ل ب د ا ر ة بتاعت ابونا ابونا لفه ولفتين يابني حطيت ا ل ل ح م ة قاله ايوه ايه قاله عاوز اد ايه قاله كذا ابونا دفع الفلوس ل قلب ولا فتح ولا راح ولا جا وخد بعضه ابونا وروح و ا ل ق ص ة دي شهودها ع ي ا ن موجودين ل غ ا ي ة ا ل ن ه ا ر د ة الواد ابن الجزار ابوه جه قال له ا ب ن ي في حد جه قال له اه و ا ل ع ز س ز تعقوم غريب اللي بيجي ده قال طب معندناش بحر قال له خلاص بقى هو ما هو مفيش ا مشاكل انا اتصرفت فالاب فكر ا ن اتصرف يعني جاب لحمه منين من عند حد تاني الواد طلع ع ظ م عاوز ي د غ د غ ا ل ع ظ م الموجود ويشيد ب السطور ويهبده الواد هبد ت يده بالسطور فايد الواد اتقطعت ا ل ك ف ة اتقطعت اتنين فالدم سالب والواد اغمى عليه انت ق ن ت اوعى تكون عملت ح ا ج ة مع ابونا قبله ت ح ك ت عليه وكفتله عض وحطتهله في البدار على انه ايه فالاب شال جاب ع ر ب ي ة شال ابنه ب ا ل ع ر ب ي ة وفي ايده ا ل ت ا ن ي ة ح د ة الايه الكف وطلعوا على بيت ابونا قال له خير يا ابو محمد يابني يا في ايه قال له احنا م ت أ س ف ي ن يابونا حقك علينا واحنا غلطانين قال له ايه اللي ج ا ر ه فيه ي قال له انت مش اشتريتنا、عندي. قال له اه واللحمه في ا ل ح ل ة و ا ل ح ل ة بتغلي واخدتك منها كمان قال له يا ابونا انت م خ د ت ش لحمه قال له لا انا خدت لحمه انا عم ع ط ت ك فلوس عشان اخد ايه لحم خدت لحم قال له طب ممكن نشوف ا ل ح ل ة فجاب ابونا ا ل ح ل ة من ع م ا ر يضربوا كل ما يضربوا الكبشه يطلعوا ايه حته تطلع كلها ايه لحمه قال له ايه اللي جرى ا قال له ا د ي ايد ي الواد اتقطعت بعد ا ل س ط و ر الواد ع ط ا ق ع ض فابونا ر ح مسك ا ل ح ت ة دي وحط على ايد ي التاني وابونا قعدت ايد ا ل ت ع ز دم يقول له لا خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله ابونا كل ما يدعك في ايد ي الواد ينزل ايه دم والحته تتكسر تتعصر بعد شويه قال و ه خلاص هات يا عم شويه ميه ن خ س ل ايدو وغسل ا ي د ه واذ ا ي د ه ع ا د ت س ل ي م ة ا ل م ع ج ز ة ا ل ن ه ا ر د ة مش معجزه م ع ج س ت ي ن اه ا ل ع ب م بقى لح و ايد الواد ا ه رجعت سليمه و ص د ق ولابد ان ان تصدق اقولكم ح ا ج ة ت ا ن ي ة عالماشي ل ى كده عن ابونا ياسها ن ا اصلي زرت ا ل م ق ب ر ة بتاعت ابونا ياسها دي في حته اسمها نزله ع ط ي ة موسى اصريت ان انا ازور وتعبت مترنطمه كان ف ي ا ل ن م الكبير فاخذني بعربيه واخذ الكاس و ا ل ص ي ن ي ة و ا ل ع د ة ورحنا صلينا قداس ف و ق القبر بتاع ابونا ا ياسر ا اه واحد من هناك في الاخطاعيين يوم عبد من ل يعني راجل اقطاع ا ل م ق و ل دي بتاعتي مين هيقوله دي مش بتاعتك مين هيقف و امام ا ل ح ك و م ة فقال لهم شيلوا الاسيس ده يا اما تدغدغوا ل ق ب ر بتاعه وارموه في اي ح ت ة وانا هبيع ا ل ح ت ة دي اللي شغلين عنده قالوا له يا س ع د ت الباشا ابعد عن الراجل ده قالوا م انتم بتهددوني واحد ميت ولا ايه انا قلت شيلوا الراجل ده يعني شيلوا الراجل ده قالوا له حاضر لكن مين هيقدر يمد ايده ويهد القبر بتاع ب و ن ا ت ه م ح د ش واسمه ب س ا ط ة جدا الراجل دا نايم بالليل والساعات ن ي ن يصحى يلاقي في اوضه نومه قسيس قصير يقول له يا فلان لا داعي نذكر اسمه يعني ان الراجل دا مات يا فلان صحي قالوا انت مين يا قسيس انت انا انا الاساس اللي انت عاوز تشني اللي في المدافع قال له اخر بره يلا ما هنمشي شوفوا بقى ف سوا بقى افترق حتى في خطه ن و م و راجل مفترق فرد ابونا ياس فقال له ايه قال له انا ه م ش ي بس انت هتبحر الليلادي مش هتقبل تاني الكلام كان وبص ملقاش ا الاسيس الاسيس يفتح يدور على الاسيس اسيس مين قالوا يا سعد ا ل ب ش ا انت سخر انت عيان ج ر ى ل ك ايه في اسس يخش بيتنا و س ت ع د ت ي ن بالليل دخل الراجل ينام ا ل ق ا ن الساعه ا ر ب ع ة جوله زوار الفجر وعبد الناصر اللي كان يروح خبطه واسعه ا ر ب ع ة ي غ خ و ه وايه و ي ص ف ر و ه على طول فاخدوه و ج ب و ه سجن ابو زعبل وقعد ف سجن ابو زعبل ومات هناك يا عالم مات ازاي هل بفعل فاعل و ا ب ر ب و ن ي س ت مازال موجود لغايه ا ل ن ه ا ر د ة وصدق ولابد ان تصدق